يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُكَ وَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَرِدِكُمْ لَرَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَ آتِهِمْ فَمَنْ كَانَ مِنْتُمْ مَلِيْضًا أَوْ عَلَى سَبْدِهِمْ فَغِدَّتُهُمْ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرْ وَعَلَى يتيم وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تكلمون شهر رمضان الذي نزل فيه المهنا a ما سألك عباده عن